وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُخْزِيهِ وَلَا مُعَذِّبَهُ إِلَّا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 ve alqafı al-erdı rawasiya temidbı kum ve bethfiha min kullı dabbe.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 الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن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 إن الله علِيمٌ بذات الصدور نمَّتِعُهم قليلاً ثم نَضْطَرُهم إلى عذابٍ غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا الله